فضيلة الشيخ صقر هل لنا أن نعرف حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة هل تنجسه حتى ولو كان هذا الماء كثيرا الماء المتنجس إذا غيرت النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لا يجوز استعماله في الطهارة اجماعا وإذا لم تغير شيئا من أوصافه الثلاثة فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره سواء كان الماء قليلا أم كثيرا وبهذا قال الجمهور ومنهم الإمام مالك ودليلهم عموم الحديث الذي رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، الماء طهور لا ينجسه شيء أما الإمام الشافعي فقال إن كان الماء قليلا وغيرته النجاسه لا يجوز التفهر به أما إن كان كثيرا فهو طاهر وطهور ودليله حديث رواه الخمسة إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ومفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين يتنجس وفي هذا الحديث نقاش يضعف الاستدلال به ولهذا قال الإمام الغزالي وجدت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب الإمام مالك وبمناسبة ذكر القلتين نقول حجم نفسها؟ نعم. القلتان بالرطل أو الرطل المصري أربعمائة وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع الرقل وبالمساحة ذراع وربع ذراع طولا وعرضا وعمقا بذراع الادمي المتوسط وفي المكان المدور كالبئر تكون المساحة ذراعا عرضا وذراعا ونصف ذراع عمقا وثلاثة أذرع وسبع ذراع محيطا وفي المكان المثلث تكون ذراعا ونصف ذراع عرضا ومثل ذلك طولا وذراعين عمقا فمهما يكن من الخلاف في تنجس الماء بما يلقى فيه من المواد النجسة فإن عدم التطهر به أقرب إلى المحافظة على الصحة وأبعد عن الضرر الذي نهى عنه الدين الله أعلم.